تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر ابائهم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون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 اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين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 قالوا انا تطيرنا بكم قالوا اننا تيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم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 اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنَا الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنَّا شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ إني آمنت بربيكم فسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي علمن قال يا ليت قومي علمن بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين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 ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون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 إلا رحمة منا إلا رحمة منا ومتى عن إلى حين وإذا قيل له متقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون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 ونفخ في, الصور ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا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 فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون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 قولا من الرب الرحيم سلاما قولا من الرب الرحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبالا كثيرة أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هذه جهنم التي كنتم تعدون هذه جهنم التي كنتم تعدون هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلواها اليوم بما كنتم تكفرون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لقمنا على أعيونهم فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فمستطاعوا مضيّو ولا يرجعون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 ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون؟ واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم.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 فإذا هو خصيم مبين، فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال مين يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة.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 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكو تكل شيء وإليه الذي بيده ملكو تكل شيء وإليه ترجعون